إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منه بربهم شركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا أولا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت سيدهم إذا هم يقلطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك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 124. ثم يميتكم ثم يحليكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما نشرفون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 ان اامن وعمل الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ومن اياتي ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتي ولتجعل الفلك بامره وانتبهوا من فضله ولعلكم تشكرون 119. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقنا من الذين جروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 110. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا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 129. ولا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا